يا ايها النبي والكوكب الدر يا ايها النبي والكوكب الدر انت امام الهجره سلطانها الغيبي انت in this time Opa! Apa rumah yang ini? Orang yang بوس ايدك خدامك وبريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك والمن بوس ايدك خدامك وبريدك I'm